يا ن س ا ء النبي من يات منكن ب ف ا ح ش ة مبينه يضاعف لها, يضاعف لها العذاب ضعفين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 وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهليه الاولى واقمنا الصلاه واتينا الزكاه واطعنا الله ورسولا انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم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 والقانتين و ا ا ا ل ق ن ت ت و ا ل ص النابلسي د ق و ل ص ا ا ن و ا للعلوم ا ا و خ ا ش ا ل ت ص د ق ي ن و ا ل م ت ص د ق ا ت و ا ل ص ا ئ م ي ن و ا ا ل ح ف ظ ي موسوعه النابلسي ك ا للعلوم ا ل ا س ل ا ع ظ ي م ا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 فلما قضى زيد منها وطرا زوجنا كهالكيلا لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعيائهم اذا قضوا منهن وطرا وكان امر الله مفعولا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 ما كان محمد أ ب ا أ ح د من رجالكم ولكن, ولكن رسول الله وخاتم ا ل ن ب ي وكان الله بكل شيء عليما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 انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بان لهم الله فطلا كبيرا و ل ا ت ط ع ا ل ك النابلسي ف ر ي ن و ا م للعلوم ا ل ا ل ل ه ا م ي ه